لا تجرحيني جرحك العام ما طاب داوي بحنانك ما مضى وجرحيني يلي حنانك نظرة بين الأحباب ردي علي بعض العزاب ناظريني لولاك ما زار القمر ليلا الأحبار ولا لوحت شمس المحبة جبيني في غيبتك كل الملاء عندي أغراض ماحد نبي كربان وماحد يبيني.